السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا كيف حالكم طيبين. بركاته فيكم أحسن الله إليكم. هل نبدأ القراءة شيخنا؟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 بإسنادكم المتصل إلى العلم الإيجي عليه رحمة الله قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن زينا للناس يحب الشهوات أي المشت... المشتهيات سماها شهوات مبالغة نام الله الرحمن الرحيم والسلام الله جمال جيبل لما ذكر نمونا لا يغني اولا ولا اموال اولا اولا اولا اولا اولا فصل اولا اولا اولا اولا شاغل اولا فصل شاغل كل الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه شرط الشيخ خير وقال خرجها والثاني أن قول ثاني قول أنزل المعباس وقال حصر بصري ويرغم الثالث قول الضحاك من العرب ومن العرب أن يقول تنطار ألف و... ألف ومئة دينار بعد أبي ساني مدرية ملأ مسكي الثوري ذهبا منه المقنظرة ذكرت للتأكيد كبدرة مبدره او القنطار الف الفا لعلوا الف اوقيه هكذا او الفا اوقيه الف أوقية أو اوقيه او الف دينار او الف دينار دينار وقيل غيرها من الذهب والفضه والخيل عطف على النساء المسومه الراعيه والمطهمه او المطهي والمطهمه الحشال الغر والتحجيل وقيل غيرهما نعم هو كذا كده فسر عبد الباسط والثالث والثاني قبله مدخول وذكر منهم مطهمه اي اي ثلاثه اه انت هتام والخلق اي هتام نعم والطيب والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرف ذلك إشارة إلى ما ذكر نعم هو مع أنه الإشارة إلى جميع ما ما ذكر نظرة المذكور قد جوّزه في الضمير الفرادة والتذكير والتنزه بالنظر إلى الخير ولا منه متاع الحياة الدنيا ويفانية والله عنده حسن المآب أي المرجع والثواب فيه وفيه تزهيد من الدنيا قل يا محمد ونبئكم بخير من ذلك من ذلك أخبر أو أأخ؟ هكذا؟ أأخيره؟ أأخيره أم لا أدري؟ أخيره, ب... لعل... أخيره بخطب موضوع الناس نعم ممكن آه... لا يا للباء عندنا؟ ها عندنا بالباء علاه خطأ؟ أأخبر بخير مما زين الناس أو أو من الإخبار لأن الآية قالت ونبئكم فتكون من يخبرنا أخبر بخير مما زين الناس أخبر بخير مما زين الناس, الناس, الناس أو نبيكم يعني أخبر نعم أشعل الله بركم أو بخير مما زين الناس الذين اتقوا الشرك عند ربهم جنات عدن ن تج تجري من تحتها من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة من الحيض وسائر <تصفيق> الدنس نعم يقول أظهر أن جنات ممتلئة والذين تقبل خبره وقيل جاهز أن يكون الذين متعلقا بخير وجنات خبر ممتلئة محدود خبر ممتلئة أي هو جنات أو هو جنات ما ذكر من عبد الله أفت عندك نسخة أخرى من الكتاب ان وجد اي يعني تغيير اخبرنا بارك الله فيك ورضوان من الله فلا يسخط عليهم أبدا والله بصير بالعباد باعمالهم واحوالهم فيعطيهم ما يستحقون الذين يقولون مرفوع أو منصوب بالمدحين نعم كل العجزه ان يكون مجرورا صفه للذين اتقوا وهذا بعيد جدا أما جعلوه صفة جعلوه صفة للعبادة فالبعد من جهة المعنى ميتون قصة قونه بصيرا من أهباد المخصوصين ما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا لك وقنا عذاب النار الصابرين على الشرع والصادقين في اللسان المطيعين الخاضعين والمنفقين من أموالهم, في من أموالهم في أموالهم في جهاد الخير والمستغفرين بالأسحار فإنها وقت الإجابة أو المصلين قيله والذي يصلي الصبح أو الذي يصلي الصبح بالجماعة. والمستغفرين يقول جعفر بن عباس: والله ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغفر للأسحار سبع وثمانون وسبعة وتسعة وعشرين شعري قال. برغن أن دعونا عليه السلام عليكم لأي وأي الأفضل قال يا دعونا أبلي إلا أن العشاء تفحي الساحة ويقسمت للصحيحين وخيري مع الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله وتبارك وتعالى في حقيقة الدنيا, يبقى في الدنيا, يبقى في الدنيا أنا في حيث يبقى يبقى يبقى هل يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى لو ومثل ومثل ومثل ومثل عنه ومثل عنه ومثل عنه. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو بأن نصب أدل أدلة التوحيد أو بين الله أو حكم الله نعم أدى المتقين والقائلون وحدية بما يدل أو ما يدله إنما ربكم بما يدله على صدق ما قالهم وأنهم في زمرة الشهداء الذين هم الملائكة والأحياء والجاه والطوارش شهيد الله الآية من الوجيز الحجود الأولى في الصفحة الثانية. أخرج من أبي وطبراني أولى البهطي جاهل إماني وضعف الخضيب في تاريخ ابن الجر وغلب القطان قال لا لا وفي شعب الإيماني وضعفه. هي البيهقي والخطيب في تاريخه والخطيب في تاريخه ومجار في عن هاي بن قال ادا كوفة فنزلت كانت ليلة أردت أن ليلة أن من من في مرة الإسلام أنا عند الله قالها نقل هذه من صفه سيوتيف الدور بن سموت المحشي محمد عبد الله وأنا أشهد اشهد جراره الشهادة على اشهد عن النص اشهد جهارا اشهد الله وشهده الله اشهد منكم ان لا اله الا الله حسبي الله نعم حكيم اشهد اشهد لا يوم موت ولا يوم بعده يعني هذا لأول مرة يعني يذكر المحشي اسمه كاملا ويذكر هذه الشهادة والملائكة ملائكه العلم بالاقرار وهذه مرتبه جليله للعلماء نعم الحاشيه الثانيه للانبياء والاصياي بان اقروا واشرفوا وبينوا ادله التوحيد وكفى العالم من العالمين هذه المرتبه الجليله وجيز قائما بالقسط بالعدل في احكامه وهو حال من الله الحاشيه الثالثه فيغنر؟ ما علشان. أنبياء الكتاب أنقر أنقر واعترفون بأن واجد التوحيد وكفى للعالمين هذه المثلة الجليلة رياضي. وليس الجليلة طيب كنت نعم. الجليلة وليس الجلية. ما علشان أنا قلت. مش ملش ملش معايا معاكم. نعم. الحكي الثالثة؟ نصب رحنا على أنه حال من فاعلي من فاعلي شهدة وجزا لأنه ليس لأ أنا ولنفسه نحو رأيت رأيته, رأيته سلطانا وعليه راكبا من الودي. قال لا إله إلا هو كرره تأكيدا ليبني يبني عليه قوله العزيز فلا يرام جنابه عظمة الحكيم فلا يصدر عنه شيء إلا على وفق الاستقامة. نعم. وأنا على, ذلك وانا على ذلك من الشهدين إن الدين عند الله الإسلام جملة معكدة للأولى أي لا دين, لا دين مقبول عنده سوى الإسلام هو سيد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب نعم نعم استلم خيارة الرسل وأتباع خيارة في كل الذي جميع الله إلا من جهته نعم. ومختلف الذين أموت الكتاب مطلقا أو اليهود في دين الإسلام بأنه حق أو باطل إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقة الإسلام نعم. وكم من حقية الإسلام شيخنا بغيا حسدا بينهم من يكفر بآيات الله بما أنزله في كتابه فإن الله سريع الحساب المجازى فإن حاجوك جادلوك في الدين والتوحيد فقل أسلمت وجهي لله أخلصت نفسي وعبادتي له نعم أي ان لله يوم وجهه زياده كما قال قول فان هذا الوعد يريد الا هو قد تعالى ان الله ومن وجه لا قول لله قال سيط عقبه في أسلمت اسلتم وجهي لمن اسلمت لو المذنب تحمل عذبا زلالا واسلمت وجهي لمن اسلمت لو الأرض تحمل صخرة ثقالا تحاها فلما ادت شدها سواء ارسا عليها الجبال نعم نعم ومن تبعا عطف على الضم عطف على الضمير المتصل يعني ديني دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضا وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني نعم يقول ومن اتبعا ولا بعد أن يقول المرضك كفاني إسلام أصحابي فإن أسلمتم فلكم وإن كفرتم فعليكم وعليه إلى البلاء فهذا قالوا قل للذين عدوا الآية من الوشيس الرابعة وجاز الفصل الفصل وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين الذين لا كتاب لهم من عربي اسلمتم لما لما وضحت او وضحت الحجه لكم ام انتم بعد أم أنتم بعد على الكفر وفي هذا النوع من السؤال تعيير لهم وقيل استفهام بمعنى الامر نعم ما أنا كما إذا أو أو على أحد هل فهمت؟ له فإن أسلم فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ وقد فإنما عليك البلاغ وقد بلغت وليس عليك هدام والله بصير بالعباد ووعد موعد. <تصفيق> قال إن الذين يكفرون بآيات الله كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم ويقتلون النبيين كبني إسرائيل قتلوا أربعين نبيا في ساعة من أول النهر وفعل آباؤهم فعلهم هكذا وذلك لأن الأنبياء على طريقتهم رابون عن فعلهم نعم لاقو في شرط العدل ولهذا أول قبائح أجدادهم تغطت ظاهر لأنها منزلة فعل أشخاص ولا تذكروها كأن أفعالهم شاهدة من الوجيد بغير حق أي عندهم أيضا وإنما حملهم على ذلك تباع الهوى ويقتلون ال... ويقتلون الذين يمرون بالقص بالعدل من الناس قام مئة وسبعون رجلا من بني إسرائيل. أمر على قتل الأنبياء بالمعروف فقتلوا في آخر النهار. نعم. تقول هذا الوثيقة الحتمة أبي عليه وسلم في وفي ضعف. نعم. فبشرهم بعذاب, بعذاب أليم. اعلم أن من لم, من لم يجوز الفاء في خبر ان قال خبر أولئك الذين نحو قولك نح قول قولك زيد ففهم هكذا زيد ففهم رجل صالح على هكذا يعني هذا الجملة. مش أقول هكذا أقول في مصححه في خبر الجنة. إذا كانت مها مصدمنا مع الشرط نهو إن الذين توروا من الله مستطوعون خوفا عليه مناتي الآية نزل سبيل الله الآية الو... أولئك الذين أعمالهم بطلت أو نعم بطلت في الدنيا لأنها لم لأنها لم تحق بماهم وأموالهم والآخرة مستحق الذابن وما لهم من ناصرين ليدفعوا عنهم العذاب ألم ترين الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كاليهود ومن للتبعيد نعم يدعون إلى كتاب الله التوراة أو القرآن ليحكم بينهم قيل نزلت في الرجم سألوا محمد عليه الصلاة والسلام حد المحصن ف. فحكم بالرجم فما صدقوه فطلب التوراة فلما اتوا بها ستروا آية الرجم بأكفهم وابن سلام رفع عنهم رفع كفهم عنها وقراها على عن اليهود فغضبوا وانصرفوا أو نزلت لما قالوا كان ابراهيم يهوديا فلما قيل لهم هلم التوراة أو هلم إلى التوراة هلم التوراة فابوا وعلم ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده انهم دعوا او دعوا او دعوا لعله دعوا الى القران فاعرضوا عنه ثم تولى فريق منهم ثم للاستبعاد توليهم مع العلم وهم معرضون قوم عادتهم الاعراض او معرضون عن كتابهم ذلك اي الاعراض بانهم قالوا لن يتمسنننا إلا ايام معدودات قلائل أربعين يوما بعدد ايام عبادة العجل أو سبعة أيام بإزاء كل ألف سنة كل ألف سنة في يوم أو الإعراض بسبب تسهيلهم هكذا تسهيلهم عذاب, عذاب الله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كقولهم لن تنسل النار وأن الله وعد يعقوب لا يعذب ذريجه فكيف يكون حالهم؟ اذ جمعناهم لاذا ج... فكيف اذا جمعناهم فكيف اذا جمعناهم ليوم لجزاء يوم لا ريب فيه لا شك في وقوع مع انهم كذبوا, كذبوا رسلهم وقتلوا وافتروا وق... او افتروا لعله ووفيت أوف... كل نفس ما كسبت اي جزاء وهم اي كل نفس لأنه في معنى كل انسان او كل انسان لا يظلمون بنقصن الحسنات وتضعيف السيئات قل اللهم يا الله نعم لما بين ضلال ابي الكتاب وحال مآلهم بعد الموت اشار الى ما قال في الدنيا بان لهم ذل وانتز بان لهم الذل وانتزاع ديارهم وملكهم منهم وعذ وعز المسوعة وإذن المسلم وانتقى الملك أهل الطرال فقال قل هم مالك الملك الآية من المجيز مالك الملك لك الملك كله وهو نداء ثالث عند من, من يجعل ممانعا من, من الوصفية تؤتي الملك من تشاء كمحمد وأصحابه أو الملك بمعنى النبوة وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع منه كاليهود وصناديد قريش وصناديد القريش على لو هكذا وتعز من تشاء وتذل من تشاء إذلال إذلاله كاليهود والمشركين بيديك الخير اكتفى بالخير لأنه المرغب لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهو ما خير أو لأن الخير مقتضى لا لأن الخير م مقضا او مقضى لا ادري ماذا مقضي او لان الخير مقضي بالذات اذ ما من شر الا وفيه انواع الخير أو لمراعاة الأدب في الخطاب وتقديم الخبر للحصري إنك على كل شيء من الخير والشر قدير وهذه الايه ارشاد الى شكر نعمه من تحويل الملك والنبوة والعز للمسلمين والذل لليهود وقيل نزلت لما فت لما فتح مكة و ووعد أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فت فتح ملك فارس والروم وقالت اليهود والمنافقون هيهاد تولج تدخل بالتعقيب أو بالزيادة والنقص نعم تولج تدخل لما ذكر أنه على كل شيء قدر بأن ذلك بقوله تولج إلى أخره نعم تولج تدخل نعم اللي... تولج الليلة والنهار تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حي كالحيوان من النطف والنطف منه وال... والبيض من الطير وعكسه أو كالمؤمن من الكافر وعكسه وتر و أين ذهب؟ دقيقة وترزق من تشاء بغير حساب فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نهو عن موالاتهم بصداق بصداقة أو قرابة أو غيرهما نعم والقدرة على كل شيء وهو غر رزاق فعلى عبيده أن يتوكلوا في جمع أمورهم جميع أمورهم على ربهم ولا تجاوزوا بعجل من رواه من الحوادث على الطاعة مولاهم ولا الكذب لأعداء الله يحذر من الركون إليه فقال لا يدخل المؤمنون الآية من دون من دون المؤمنين إشارة إلى أنهم الحقيق بالمحبة وفي نسخة أخرى الأحقا ومن يفعل ذلك اتخاذهم أولياء بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين فليس من الله من دين الله وو وولايته لعله وولالته لأن يظهر عليهم أسرار المسلمين بأن يظهر عليهم نعم بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين فليس من الله من دين الله من دين الله وودايته في شيء في شيء فإن محبتي أو ما ح ما هذا محبتي, محبتي متعادين لا تجتمعان كيف؟ ممكن تكون هنا محبتي متعادين يعني لا على نعم. إلا أن تتقوا منهم تقاه اي إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب أن يتقى يكون تقاه مفعولا به وجاز أن, وجاز أن تضمن تتقوا بمعنى تحذروا فيكون فيكون معد بمن وتقاه مصدر معدن, معدن فيكون معدن بمن وتقاه مصدرنه عن الموالات في جميع الأوقات إلا وقت إلا وقت المخاطبة فإنه جازت المداراة حين إذ باللسان نعم. المخافة، مبدأ نعم. يقول وتتقوا من باب الغيبة الخطأ أو الغيبة الخطأ. هذا الفت في غضب حسني لأنه حين نهى وعما لا جعلهم جعله غائبين أو جعلوا غائبين. ولما حضر ذلك واجه في الله وتشدف الطابي ويحذركم الله نفسه يعني عن عقاب يصدر عن نفسه وهذا غاية التحذير كما يقال احذر غضب السلط احذر غضب نفسه وإلى الله المصير فاحذروا كل الحذر قل إن تخفوا ما في صدوركم من, من ولايتهم وغيرها أو تبدو قيل إن تخو ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تظهروه وبحره لعله بحربه أو تظهروه بحربه يعلمه الله يحفظه, يحفظه الله حتى يجازيكم ويعلم ما في السماوات وما في العرب فكيف لا يعلم سركم وجهركم والله على كل شيء قدير فيقدر على عقوبة متخذي الولايه أو الولايه لهم كأنهم قال يحذركم نفسه فإنه متصف بعلم ذاتي محيط بجميع الكون وقدر وقدرة, وقدرة ذاتية تعم المقدورات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي جزاء ما عملت أو صحائفة و عامل يوم تود أي تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا يوم تجد يوم تجد الخير والشر حاضرين عنده ولو للتمني وجملة لو أن بينها كالبيان للتمني أو تقديره اذكر يوم تجد وتود حال من فاعل عملت أو ما عملت مبتدأ لا عطف على على ما عملت وتود خبره وحين وحين الضمير بينه لما عملت ويحذركم الله نفسه كرره تأكيلا ليكون على باء على بال منه والله رؤوف بالعباد ومن رأفته بان ومن رأفته بهم حذرهم بنفسه نقف هنا بإذن الله تعالى بارك الله فيكم يا الكرام الكريم الله اليكم ما كتب الله اجركم وساعدكم شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأناه لنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وحسن الله إليكم نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني بارك الله فيكم غدا, غدا لا يوجد مجلس من أي من المجالس لا يوجد مطلق المجلس في القناة نراكم يوم السبت لاستكمالي هذا الكتاب طبعا بعد دقائق سيكون عندنا مجلس الشيخ محمد عارف المبارك فوري لقراءة الثلاثيات وكذلك قراءة كتابي الجمع بين الروايتين نعم على اليوتيوب انتظركم هناك